سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقريك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنَيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فِعْلَ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُ الْأَشْقَى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 وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسل نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع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 أكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت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 مذكر لست عليهم بمصيقر إلا بل تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم